واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب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 صُدُقَاتُهُمْ مَحْلًا فَيُنْطِبَنَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا فَكُلُوهُ هَنِيئًا آمِنًا وَلَا تُؤْتَسُفُهَا أَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَabْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا وَذَتَل الِييَتَامَا حتىََّ إذَا بَلَغُكَ حَفَإِن آَسْتُم مِنهُم رُشْدًا فَدَفَعوا فَدَفَعُوا إلَمِم أَمولَهُم وَأَشْمِدُ عَلَيْهِم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا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 وَإِنْ كََت وَاحدَةَ فَلَه إ يصْفْ وَلِأَبَ وَيْهِ لِكُلّ وَاحيدٍ مِنهَُّدُسُ مِنَّا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 فَمَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بعد وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ ولد فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُ الثُمُنُ مِماا تََكْتُمْ مِنْ بعد وصيةَةٍ تُصُونَ بِهَا أَودَيين وَإِن كَانَ رَجدُ يُورَةُكَللَةً أَْ إِمرَأةُ وَلَهُ أَخن أَْ أُخْتُون فَلِكُلِّ وَاحِدًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ, واحد مَسّدُسْ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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات, يدخله جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله لهم مسبيلا والذان ياتيانها منكم فآذوهما فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ أَجْهَالًا لِّلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ في جهاله ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ اتَّقَيْنَا لَهَبًا أَتَدْرِي لَهُمْ أذبا أليما بِفَاحِشَةٍ مُبِينًا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُ النَّفَعَ فَعَسَى فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا, شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا اللَّهِ فيه خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُمْ نِصْفَ طَرَطَ وَآتَيْتِ أَحَدَهُمْ نِصْفًا طَرَطًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تَأْخُذُونَهُ مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضلوا أفضلكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إِهُ كَانَ فاحِشَتَ وَمَقَتَوا وَسَأَسَبِيلَ حّمَة عَلَْكُمْ أَُّهَا تُكُمْ وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُمْ وَعََّا تُكُم وَخَااتُكُمْ وَخَااتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَنَاةُ وبنات الاخ وبنات الاخت وامهااتكم اللاتي ارضعكم واخواتكم من الرضاعه واخواتكم من الرضاعه وامهاات نسائكم وربائكم وربا ائِبُكُمُ اللاتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ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 لَكَدْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَهُ أَفَلَا تَعْتَبِرُونَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُمْ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 فَآتَيْنَهُمُ النِّصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ إِلَّا الْعِدَادَ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 والله يريد ان يتوب عليكم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا, إلا أَن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أن وَسِكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نارا فَسَوْفَ نُصْلِيهِنَّ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِنَّ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله بعه بعضه على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله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 اللهَّه كَانَ عَى كُِّ شَيئٍ شَيْذ الررجَالُ قَوامُون عَلًَاِّساء بِماَا فَفضضَّلَ اللهَّهُ بَعْضَهُم عَلَ بَعْضِ وَ بِمَا أَن فَقُ وَبِمَا أَن فَقُ مِن أموالهم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 فإن أطعمنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليًا كبيرًا وإن اختتم شيطان بينهما فبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا فبعثوا حكمًا من أهله وحكما من أهلها نداء اصلاح موفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا القربا وفي ذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار, والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل, السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 حي على, على الصلاه هذا البرنامج برعايه من أراد أن ينتفق